رحمن الرحيم ما لفي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال يجارئ فاعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليه فانزل السكينه عليهم وعذابهم فتحا قريبا ومظالم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانمه كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه فَعَجّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ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 مِن بَعْدِ أَن أَظْهَرْتُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ لَمَّا تَعْلَمُوهُمْ أن فَهُمْ فَتُصِيبُكُم مِّنْهُم مَّعْرَضَةٌ فَتُصِيبُكُم مِّنْهُم مَّعْرَضَةٌ في عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَتَسْأَلُونَ عَن عَذَابِنَا الَّذِينَ كفروا منهم عذاباً أليماً. جعل الذين كَذر في قُلوب حمةَ حميةةً ج فَزَل الله سكينته فَزَلَ اللهم سكينتهَهُ على رسونه وَوع المُؤملينَ وَزَمَهُم وَزَمَهُم كانََ تَتَّقو وَوكانوا أأَحََّّ بهَا وَهلَه وَوكان الله بكل شيءَعَ الم সব আন আমি في يوم الدين إياك نعبد نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطال غير المغضوب عليهم ولا صدق الله رسونَهُ الرؤيا من حّ لا تدق المسد الحرم لا تدق المسجدد الحرام إ المسجد شاء الله آمين محلّبين آمين مححلقينَ رغ سَك مقين لا تخافون فعنم مالَ تَخْنوا فج منِدونذكَ فَتحن قريبا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 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول تجاهروا بعضكم على بعض ان تحبط اعمالكم وأنتم, وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند الذين امتحن الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم اغفره واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يفقهون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على, ما فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله يطيعك في كثيرٍ منِ الأمر عننم و الله نحذبَ إليكم ولكن الله ن حَ إلَك إمانان وَزَنَهُ في قُلوبكم وَزَنَهُ في قُنوبِكم وَكََّها إليكم كُفررَ والفذوق والص ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا, فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن بغت ولغيرهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقتسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم فاصلحوا بين اخويكم وثقوا الله لعلكم ترحمون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 सकाल सा मुद्लम नुमन इबन बशीर रसुल्लाह सल्लाहम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 মহান চরিত্র রাস্তা দিয়ে তাম সৃষ্টির জন্য महानल्लाहम्मद सल अल वसल्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पान परवर्ती अनुष्ठान पीस टी يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم فئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتبف أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتربوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ورحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده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 طك إِ الله نعَم خَبير قالة الأعْرَابُ آمَ قُلم قل تُؤْمِن وَلَ قُلوا أَسلََناَا وَلَا يَيدخُنإمان وَلََّا يَيدخُلإمَوا فيِي قُلوبك وَإِ تُ قع الله وَسُولهُ ل يَلكم مِن أَحمِكم شََا إِ الله نَ غَفُر الرحيير الله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا ride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 وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد مبين قَيِّدَ وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٌ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ مَنَّ دَتَ مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله أكبر, الله أكبر. سمع الله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 मौलिक नीतिमाल जारमे विधान बोझा सहज हो जाए इनिया शिक्षा साधारण उदाहरण प्रति बुधवार रत दस टाय पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टेल देस टी बांगल